اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وَلَا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه قال إن تسخر منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمر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 مع الكافرين قال سآوي إلى جبن يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المضرقين وقيل يا أرض بلعيمات ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على وَقِيلَ وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال إن بني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ وعدك الحق